بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال قُل لَّئِن اَنفَقْتُم مَّا حُببْتُمْ لَتَأْبَىٰ نُفُوسُكُمْ ۚ وَلَا تَزَكَّوْنَهُۥ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ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 وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم يقول اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند بِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٍ وَرِزْقٍ كَرِيمٍ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّفرَر غِّن المُرمننير لَكَرعون يجذِرونكَ فِي الحَّ بعد مَا تَبَيًا يجادِونكَ فِي الحَبِّ بعد م تَبًَّا كَأَن ماَا يُسَاقُون إلى المَوْوتِ وَهُم يَبُرون كأن ما يساقون إلى الموت وغم ينظرون وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّنْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّنْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَريد الله أي يحق الحّ بكماتلي وَويقطعداب الكافرين لحق الحّ ووبط الباطلة وَلَكها المجرمونون لحق الحّ المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فاستجاب لكم يدعون ب1000 من الملائكه مربفين وما جعل الله الا بشرا لتطمئن به قلوبكم وما جعل الله به قلوبكم وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَنَنصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذ يغَشكُمّْ عَاسَ أَمَنَةَ مِنهُ وَيُونَزّلُ عَلَيكُمْ إِذي وَشكُمّ عَزَ أَمََدَ مِنهُ وينزل عليكم وينزل عليكم من وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إلى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نار ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نار يا ايها الذين تَئْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا, الذين كفروا زحفا فَلَا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مَن سَوَّىٰ وَقَدْ خَابَ مَن إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم فَقَد بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَبِقِوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا أَصَبْتَ إِذْ أَصَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ وَلِيُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا وَلِيُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا, فقد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تنغوا فهو خير لكم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 ان الله جمع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا يا ايها الذين امنوا الله ورسوله أأَطيع اللهَّهَا وَرَسُولهُم وَلاَا تَوَّو عَنْهُ وَأَنْ تُم تَتسَعُون أطِيرُ وَغَ وَرَرسُلَم وَلاَا تَوَّ عَنْغُ وَأَن وَلَا تَكُ كََّ غِينَ قالَاوا وَهُمْ ل يَسمَعُون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 قل بوكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وانه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَن تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَن يَدَكُم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم يا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عندهم اجر عظيم وان الله عنده اجر عظيم قو الله يجعل لكم فرقان يا ايها الله يجعل لكم فرقان يجعل لكم فرقا ويكف عنكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم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 وَيَكْفُرُونَ وَيَنْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولي شَاءَ وَلَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِن عِنْدِكَ وَإِذْ قَالَ الرَّبُّ مَٰٓنْ كَانَ يَهْدِى الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا إِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ وَأَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ الثَّلْجِ أَوْ تَنَامِعَ عَذَابَ الْأَلِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ نُؤْمِرُهُمْ لِيُعَذَّبَ قَوْمًا وَأَنتَ فيهم وَمَا كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَمَا كان الله معذبهم وهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن وَمَأْلُهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ وَأُمِّن يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاهَا إِن أُولِيَاءَهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ إِن أُولِيَاءَهُمْ كْسَرَهُم لا يعمُون وَلكِ أَكثَرضُم لا يعمُون وَمَا كانََ صَلَاتُ غَُِّ دَبَيْيتِ إَِّ مُكَ أَمَّ وَمَن كَانَ صَلَاتُهُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فسَيُم فيِي قُونَهَاثَُّ تَكُ وَعَلَيهِم حَصرَةً ثمَُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَنْظُرَ لِيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكَمَهُ فَيُرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ فَيُرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا انْ تَغُفْرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوذُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأولين وَإِنْ يَعُوذُوا لا مَضَتْ ما فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإِن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِنْ تُغَوِّ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا نَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله على كل شيء قدير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة F'an-n l'له khumusah وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين F'an-n l'له khumusah وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين وَالْمَسكين وَبِ السَّب إِ كُتُم آمَنتُم بِاللِ وَمَا أنزلنا على عبدنا أَن زَلنَا عَ عَابدنَا إِن كُتُم آممَتُم بِالَّ وَمَا أَزَلناَا عَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ وضع على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب منكم ولم تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا li مَنْ man haleca an bayinat in way hiya man haleca an bayinat li ahlika man haleca an bayinat in way hiya man haleca an يَا الله عَلِيمٌ عَلِيم إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ولو اغاك غم كثير لفشلتم ولا تنازعتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم ولا تنازعتم الله سلم انه عليم بذات الصدور إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيقَّلُكُم فيِي أَعيُونِهِم لَقُضَ اللهَّهُ أَمررًا كَانَ مَفول وَيُقَِّلكُم في عيُونهِم يَقضَ اللهَّ أَمًا كَانَ مَفول وَإِلَ اللهَّهِ تُم جَُأُمور وإلى الله ترجع الحمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ واصبروا, وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن الله وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ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 مَا تَرَأَيْتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَ صَعْلَى عَتِبًا فَلَمَّا تَرَأَيْتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَ صَعْلَى نَكَ صَعْلَى وَقَالَ إِنِّي ذَرِ نكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَملَ تَ إِن أَخَافُ الله إِ أَخَافُ الله واللهَّهُ شَديدُ الْ العقَ واللهَّهُ شَديد العقاب, والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم إذ يقول المنافقون والذين في ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم أَلَمْ تَرَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ كَفَهُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ مُبْدِنُ بُنُوبِهِم إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ذَلِكَ بِأَن اللهَّهَا لَمْ يَكُم غَّيرًا نِعمَةً أَن على قَْ بِأَنَّ اللهَّ لَمْ يَكُمُ غَيرًا لِعمدً عَنْعَمَهَا على قَوْ نعْمَةً أَنعَمَ عَ قَوْ مِنْ حتىَ يُغَيّهُ مَا بِأَم فُصِهِم وَأَن اللهَّه سَمع عَم نِحْمَدَ أَ أَن مَد عَ قَوْ مِنْ مَا بِأَم فُصهم وَأَنو الله رَسَب عَم كَذَغِْآال فِْعَونَ وََّذينَ مِ قَابِلهِمْ كَذَبْ بِآالِفِعَونَ وََّذينَ مِنْ قَبِهِم كَذَّبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم كَذَّبُوا بِآياتاتِ رَبّهِم فَأَحْلَك نَامُ وأغرقنا آل, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنَّ عند الله الذين كفروا لا يؤمنون ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم الذيينَعَهت منِن غُمْسَُّ يَنن قُضونَ عَدَقم ثمَُّ يَم قُضونَ عهدهم, عَهدَهُم في كلِ مَمررةِ وَهُم لا يَتَّقثَُّ يَن قُضونَ عَدَقُ فيِي كلُ مَاتِون وَغُم لا يتقون فَإِنْ مَا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَإِنْ مَا فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فجَّدِ بِهِمنَ خَلْفَلَ عََّغُم يَذكَور وَإِمَّ تَخَافًاَّ مِن قَوْ مِ خِيَانَةَ فًَا بِذهِ لَهِم على سَوَ وَإِمْ على سواء ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبحوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون وأعدوا لهم مَسْنَ ضَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَبِرْنَ دَابِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدٌ وَاللَّهِ وَعْدٌ وَكُم وَآخِرِينَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدٌ وَاللَّهِ وَعْدٌ وَكُم وَآخِرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيء فِي سَبِيلِ اللَّهِ يوفى إليكم وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْحِرْبِ فَجَنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيد أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين, وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّهُ عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا يا الله ومن اتبعك من يا ايها النبي حد المؤمنين على الكتاب يا ايها النبي على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يطلبون مئتين وإن يكن منكم عشرون صامرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلب الفم من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون يغلب الفم من الذين كفروا الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200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 من كل 1000 يضرب 2000 باذن الله والله مع, والله مع الصابرين والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم الله عَزيزٌ حَكيِيم لَلَ كِتابَابُ مِنَ الله سَبَ قَلَ مَسَّكُمْ فيِيمَا أَخَضُْم عَذاَابُ عَظِيم لَلَ كِتاب مِنَ الله سَبَ قَلَ مَسَّكُمْ سِيمَا أَخَضْدُم عَذاابُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله يا أيها النبي قل لمن في إ الأسر إ يلَ من إ يعلمِلهُ يعلم في قُ بك خَر يتك خَرا إ يعلم منِلَ في قُوبك خر يتك خيرا يتك خَرًا يؤتكم خيرا مما أخذَ منِ قُم وَ يَقفلَكُْ يُقْتِكُم خَيرَ مِ أُخِذَ مِنكُم وَ يَوْف لَكُْ واللهَّهُ غَفُور الرَّحيِيم وَلهَّ غَفُور رحيم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 112. والله عليم حكيب 113. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 114. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أولئك بعضهم, بعض أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ شيء حتى يهاجر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية منهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليه وَإِن استتَ صَعكُمْ فيِجين فَعَلَكُم النَّصُ إِللا إِلاا على قَوْمٍ بَينَكُم وَبَينَهُمّ سَاق إِللاا على قَوْم بَيْنَكُم وَبَينَهُُّ ثَاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله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 مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ واقول قل ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www islam-col.com